فألقي السحرة سجدا يَا غَيْلَ مَنْ كُمُسْحَر إِنَّ ذُلْكَ بِرْكُمُ الذِي علمكم السحر عَن اُصَلِّ لِفَنَنكُم وَإِذْ أُصَلِّ لِفَنَنكُم فِي ذِذْعِ النَّخْلِ وَلَنَتعَلَّمَنَّ أَن جُنَّا Bye-bye. about all إِنَّهُ مَن يَّطْغَ فَهُوَ مُجْرِمٌ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَلأَيَا يَوْمَ فِيهَا وَلَا يَحِيهَا One thing!